و أ شركه ى ا ف ر ر ة ي و ن م م الهدى شركه دعويه ا ل غير د ب ن ص ر ب ن ي ش ا ء إن في ذات ل ل ك ع م ض م و ل ي ا ل ج ت م ا ر ي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 للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها وازواجهم مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا ف ر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه و أ و ل و العلم قائما بالقسط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 ومن يكفر ب آ ي ا ت الله فان الله سريع الحساب فان حجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعك وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين أ ا س ل م ت م فان اسلموا فقد اهتدوا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 موسوعه النابلسي للعلوم إ ن ي الاسلاميه اسماء ل ش ي الله ن ا ر ج ي م ف ت ق ب الحسنى ربها ب ب ق و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 أ ن الله يبشرك بيحيى مصدقا ب ك ل م ة من الله وسيداً وحصوراً, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أ ن ا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر و ا م ر أ ت ي عاقر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 إذا قضى أ موسوعه ر ا فإنما ي ق ل له ن و ي ل م ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م ة و ا ل ت و و ر ا ا ل إ ن ج ي ل و ر س و ل ا إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل أني قد ج ئ ت ك م ب آ ي ة من ربكم أني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 فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري إ ل ى الله قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد بانا مسلمون ربنا امنا بما ل ف ت ي ل ه ا ا ل د س ت و ر محمد راتب ا ل ن ا ب د س ي ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إ ذ قال الله يا عيسى إ ن ي متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى ي و م ا ل ق ي ا م ثم ة إ ل ي ي مرجعكم فأحكم ب ن ك م م ف ي ا كنتم ف ي ه ت خ ت ل ف و ن ف أ م ا ا ل ذ ي ن ف ر و ا فأعذبهم ع ذ ا ب ا ش د ي د ا في ا ل د ن ي الله و ا آ خ ر ة الحسنى واما الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين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 فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون يا اهل الكتاب لم تحاجون ف ي إ ابراهيم وما أ ن ز ل ت التوراه والانجيل إ ل ا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء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 ل م ت ك ف ر و ن بآيات الله و أ ن ت ت م ش ه د و ن ي ا أ ه ل ا ل ك ت ا ب ل م ت ل ب س و ن ا للعلوم ح ق ب ا ب ا الحق ط ل وتكتمون وأنتم ت م ن وقال الطائفة ن أهل ا ل ك ت ا ب ب آمنوا ا ل ذ ي أنزل على ا ل ذ ي ن آ م ن و و ا ج ه النهار وكفروا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 وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب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 ما كان لبشر أ ن يؤتيه الله الكتاب والحكمه و ا ل ن ب و ة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين, ولكن كونوا ربانيين بما ك ن ت تعلمون الكتاب موسوعه النابلسي ر أ م م ر ك ا ل ل ع ل أ م ا ل م س ل م و ن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 ويعقوب ا ل أ س ب ا ط و م ا أوتي موسى وعيسى و الله ن ن من ب ربهم ي و ا نفرق بين ن أحد م م مسلمون ومن ونحن له يبتغ غير ا ل إ س ل ا م د ي ن ا الآخرة الخاسرين فلن في يقبل منه وهو في الآخرة من وهو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 إن ان ل ذ ي ك ف ر و الذين كفروا بعد ازدادوا إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ن الضالون تقبل توبتهم وأولئك ل هم ا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أ ح د ه م فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدي به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين لن ت ن الهدى ا البر شركه دعويه غير ربحيه ل ا ت مضمون اجتماعي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 لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ف أ م ا الذين س و د ت وجوههم اكفرتم بعد إ ي م ا ن ك م فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما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 و إ موسوعه ترجع النابلسي م ت م خير ر أمة للعلوم وتنهون ا م ن ك ر ت ن ن و ب ا ل ل ه و ل و آ م ن أ ه ل اسماء الله الحسنى منهم ا ل م م ؤ ن و ن و أ ك ث ر ه م ا ا ل ف س ق و ي ه غير م إلا أ ذات ل و ك م ي و ل و ك م ا ل أ د ب ا ر ث م ل ا ينصرون غربت ع ل ي ه م الدكتور محمد راتب ا ل ن ا و ب ل س وباء, وباء من الله وضيبت عليهم المسكنة الله وضيبت ذلك بانهم كانوا يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصب وكانوا يعتدون ليسوا سواء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 و ت ؤ م ن و ن بالكتاب كله و ع ه ا ل و م قالوا آ ن ا وإذا خ ل ل ع ض و ا ع ل ي ك م ا ل أ ن ا م ل من ا ل قل غ ي ظ م و و ت ا ب غ ي ظ ك م إن ا ل ل ه عليم ش ر ك ت الهدى شركه دعويه غير ف ربحيه ذات ت ق و ا لا ي ض ك م كيدهم شيئا إ ن ا ل ل ه ب م ا ي ع م م ل و ن ح ي ط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 ولقد نصركم الله ببدر و أ ن ت م أ د ل ة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقولوا للمؤمنين اليكفيكم أ ن يمدكم ربكم بثلاثه آ ل ا ف من الملائكه منزلين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 يا أيها الذين آ م ن و ا لا تأكل ا ل ر ب ا ضعافا مضاعفة واتقوا ا ل ل ه ل ع ل ك م ت ف ل ح و ن و ا ت ق و ا ا ل ن ا ر ا ل ت أعدت ي ل ل ك ا ف ر ي ن و ا ط ي ع و الله ا و ا ل ر ر س و ل لعلكم ت ح م و ن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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو إذا فاحشة ظ م و ا أ ن ف س ه م ذ ك ر و ا ا ل ل ه ذ ك ر و النابلسي ا ل ل ه فاستغفروا ذ للعلوم ي ص ر و الاسلاميه ع ى م ف و و ه ل س م ا ء و ل ئ ك ل ه الحسنى ؤ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 ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه, فقد رأيتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ا ف إ ن مات أ و ق ت لانقلبتم على اعقابكم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 ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجز الشاكرين و ك أ ي ن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا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 واتقوا ا ل ل ه ل ع ل ك م ت ف ل ح و ن